فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا